يصعد فعادي كلما ذكر حبيبي ترنما ذكى الذي رب العلا صلى عليه وسلم يصعد فعادي كلما ذكر حبيبي ترنما ذكى الذي رب العلا والله <سؤال> الهاديل امين اطاهر الدمس الذي الحق صار معلما الذي يرغب بالعالمين الصالح والهاديل صار معلي منتك الذي رب العلاب كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبه وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبه وكانه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من الله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم